سنسمه على الخرط مننا بلونهم كما بلون أصحاب الجنة إذ أقسموا لا يصرمونها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربج وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون